منظومة أبي إسحاق الالبيري لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي الالبيري رحمه الله تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت اراك تحب عرسا ذات غدر أبدت طلاقها الأكياس بدتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا ميت انتبهتا فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو اجبتا إلى ما فيه حظك إن عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من رشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويرقى ذخره لك إن ذهبتا هو العظب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربتا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتا ولا الهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربتا فواضبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذتا وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد زبقتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يطال لقد رأتا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الاساءه قد لبستا إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ان لو قد جهلتا وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون وإن كبرتا وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وإن فقدتا وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلتا لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامه ان دمت اذا ابصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت ولا تحفل بمالك واله عنه فليس المال الا ما علمت وليس لجاهل في الناس معنا ولو ملك العراق له تاد سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبتا وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمتا جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه اذا طاها قراتا لئن رفع الغني لواء مال لانت لواء علمك قد رفعتا وان جلس الغني على الحشايا لانت على الكواكب قد جلستا وان ركب الجياد مسومات لانت مناهج التقوى ركبتا ومهما اقتض ابكار الغواني فكم بكر من الحكم اقتضتا وليس يضرك الاقتار شيئا اذا ما انت ربك قد عرفتا فماذا عنده لك من جميل اذا بفناء طاعته انختا فقابل بالقبول صحيح نصح فإن أعرضت عنه فقد خسرتا وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمتا سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنتا وتطعمك الطعام وعن طريب ستطعم منك ما منها طعمتا وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملادسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدتا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكتا وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدا أم غلقتا وسلم ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا ونادي إذا سجد له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا واكثر ذكره في الأرض دهبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنتا وقل لي يا نصيح لأنت اولى بنصحك لو بعقلك قد نظرتا تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شختا وكنت مع الصباء أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقتا ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى تكرتا ولم احلل بواد فيه ظلم وانت حللت فيه وانهملت ولم انشئ بعصر فيه نفع وانت نشأت فيه ومن تفعت وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم اركب تديت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنها كالمشيب فمن تبهتا ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتا فأنت احق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقتا ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا وملك بالأمان وأنت عبد أمرت فما مرت ولا أطعتا تقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنتا وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا رجعت القهطرى وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعتا ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا انهلكتا ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتا لأعظمت الندامه فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فررتا ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا ومهما عدني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحتا فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنتا وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرستا وانت الان لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشاتا ولا سابقت في ميدان زور ولا اوضعت فيه ولا خببتا فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبتا ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرتا وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرتا وخف أبناء جنسك وخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا وخالقهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلتا ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمتا ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا وغرب فالغريب له نفاق وشرق إن بريقك قد شرقتا فليس الزهد في الدنيا خمولا. لأنت بها الأمير إذا ذهبت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن كرمتها ونظرت فيها. باجلال فنفسك قد أهنتا جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتا وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أقلتا فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدتا وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا